عند الكلام على قول الله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون قال أثابه الله وقد أورد ابن فرحون في مراتب الشهود إحدى عشرة مرتبة وهي الأولى الشاهد المبرز في العدالة العالم بما تصح به الشهادة فتجوز شهادته في كل شيء وتجريحه ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به من ذلك كله إذا أبهمه ولا يقبل فيه التجريح إلا بالعداوة الثانية المبرز في العدالة غير العالم بما تصح به الشهادة فحكمه كالأول إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك الثالثة الشاهد المعروف بالعدالة العالم بما تصح به الشهادة فتجوز شهادته إلا في ستة مواضع على اختلاف في بعضها وهي التزكية وشهادته لأخيه ولمولاه ولصديقه الملاطف ولشريكه في غير التجارة وإذا زاد في شهادته أو نقص فيها ويقبل فيه التجريح بالعداوة وغيرها ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك الرابعة المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح به الشهادة حكمه كذلك إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك الخامسة الشاهد المعروف بالعدالة إذا قذف قبل أي حد فاختلف في قبول شهادته وأجازها ابن القاسم وهو مذهب مالك السادسه الذي يتوسم فيه العدالة تجوز دون تزكية فيما يقع بين المسافرين في السفر من المعاملات وفيما عدا ذلك لا بد من تزكيته لأنه هو المعروف بمجهول الحال والصحيح أن مثله لا بد من التحري عنه حتى ينكشف أمره السابعة الذي لا يتوسم فيه العدالة ولا الجرح فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع دون تزكية إلا أن شهادته تكون شبهة في بعض المواضع عند بعض العلماء فتوجب اليمين وتوجب الحميل وتوقيف الشيء على المدعى عليه الثامنة الذي يتوسم فيه الجرح فلا تجوز شهادته دون تزكية ولا تكون شهادته شبهة توجب حكما التاسعة الشاهد الذي ثبت عليه جرح قديما أو يعلم الحاكم ذلك منه فلا تجوز شهادته دون تزكية ولا تقبل فيه التزكية على الإطلاق وإنما تقبل ممن علم بجرحته إذا شهد على توبته منها ونزوعه منها والمحدود في القذف بمنزلته على مذهب مالك لأن تزكيته لا تجوز على الإطلاق وإنما تجوز بمعرفة تزيده في الخير العاشرة المقيم على الجرحة المشهود بها فلا تجوز شهادته ولا تقبل التزكية فيه وإن زكي وإنما تقبل تزكيته فيما يستقبل إذا تاب الحادية عشرة شاهد الزور فلا تصح شهادته وإن تاب وحسنت حاله وروى أبو زيد عن ابن القاسم أن شهادته تجوز إذا تاب وعرفت توبته بتزيد حاله في الصلاح قال ولا أعلمه إلا في قول مالك فقيل إن ذلك اختلاف من القول وقيل معنى رواية أبي زيد إذا جاءنا تائبا مقرا على نفسه بشهادة الزور قبل أن تظهر عليه وهو الأظهر والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى قال المؤلف أثابه الله وقد أوردنا هذه المراتب لأنها شملت أنواع الشهود قوة وضعفا وفيما تقبل شهاداتهم وقد قيل في تفريق الشهود إن هذا في الزنا خاصة وقيل للقاضي أن يفرقهم متى ما رأى ذلك وأن أول من فرقهم علي رضي الله عنه وذكر الشيخ رحمه الله تفريق الشهود في قصة سليمان عليه السلام وهو كلام في قضية المرأة التي رميت بالزنا واختلف في تحليف الشاهد فالجمهور على أنه لا يحلف ورجح ابن القيم جوازه فيما تقبل شهادته للضرورة كالمرأة الواحدة والكافر في السفر ومدار قبول الشهادة على الطمأنينة لصدق الشاهد وذلك يدور على أصلين الأول هو الضبط كما في قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى والثاني العدالة كما في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنب فتبينوا والعلم عند الله تعالى قال أثابه الله وللشهادة مباحث عديدة اكتفينا منها بما أوردنا ثم قال تنبيه للشهادة علاقة باليمين في الحكم وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم شاهدان أو يمينه فما تلك العلاقة لقد بين هذه العلاقة قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وقوله لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وقوله وكنا لحكمهم شاهدين وقوله هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم ونحو ذلك من الآيات لأنه تعالى شاهد ومطلع على أحوال العباد لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإذا أعوز المدعي شاهد حلف مع الشاهد كأنه قال أستشهد بالله الذي يعلم مني صدق دعواي وكذلك المدعى عليه إذا عجز المدعي عن البينة وكانت الدعوة متوجهة ومما يشبهه كما يقول المالكيه فإن المدعى عليه يقول لدي البينة والشهادة على عدم ثبوت ما ادعى به عليه ألا وهو خير الشاهدين من هو أكبر شهادة مما عجز عنها المدعي ألا وهو الاستشهاد بالله تعالى فيحلف على براءة ذمته مما الدعي به عليه ومن هنا يعلم حقيقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أي لأن الحالف يقيم المحلوف به مقام الشهود الذين رأوا أو سمعوا والمخلوق إذا كان غائبا لا يرى ولا يسمع فإذا حلف به كان قد أعطاه صفات من يرى ويسمع والحال أنه بخلاف ذلك ومن جهة أخرى الحالف والمستحلف بالله يعلمان أن الله تعالى قادر على أن ينتقم من صاحب اليمين الغموس أما غير الله إذا ما حلف به فلا يقوى ولا يقدر على شيء من ذلك والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام كفانا من هذا اللقاء ما قد مضى وقد بقيت لنا حلقة واحدة مما وضعه المؤلف في تفسير سورة المعارج نأتي عليها في لقائنا القادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته